شبكة مزامير آل داود تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الجواهر, الجواهر, الجواهر الحساب سلسلة الجواهر الحساب تلاوة من ليالي رمضان بصوت القارئ عبد العزيز بن صالح الزهران الجواهر الحساب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 خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد تشذ مهضعين إلى الداع مهضعين إلى الداع يقول الكافر هذا يوم عسى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزد جر فدع ربه أني مغلوب فان تصيب ففتحنا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 رسنا عليهم ريح صرصرا ريح صرصرا في يوم نحسم مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مطعِر. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكير كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر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 الدكير. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط إلا آل لوط نجيناهم بسحار نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بضشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي وانذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاءوا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 ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ ترجمة <تصفيق> نانسي